119. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين 110. قال رب إن قومي كذبون 111. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 112. فأنجيناه ومن معي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 اتبنون بكل ريع ايه تنتعبسون وتتخذون مصانع على انكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ